Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu'ttu Rabbakum al-ladhi khalqakum min nafsi wa hidatun wa khalq minha zaujha wa basta minhumar jalan kafirun wa وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا Vaih mih b dyei caatkan dari מקulonya Tidak dikepuk mniej Bluetooth Tidak dikepuk badan Tidak dikepukkan dari saya Bisakah وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاث وارباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم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 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما طل منه أو كثر نصيبا مفروضا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 في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنفيين فإن كن نساء فوق الثلتين فلهن ثلثا ما ترك فإن كن نساء فوق الثلتين فلهن ما ترك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 من بعد وصية يوصى بها أودين غير مبار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله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 انَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ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 Ya ayuhah الذين امنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة Waaširuhul nabill ma'aruf, fa'in karh tumuhul, fa'asaa takrhu shayaa, wa yaj'alillahuhu fihi khairan وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا زَوْجًا مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِصْفَ مَا طَلَبَتْ فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا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 Inna hu kan fahishata wa maqta wa saha sabi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 وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم وَأَرْبَابٌ أَبُكُمُ اللَّاتِ ثِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ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 فانكحوه النبى أهلهن وأتوهن أجارهن بالمعروف محسنات غير مسافات محسنات غير مسافات ولا متاخذات أقدان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 Ya ayuhah الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم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 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَأَسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا Walikul ya jalna mawaliyya mimma terak alwalidan walakuraboon waladin aghdat aimanukum faatuhum nacibhum Inna Allaha kan ala kulli shayin الرجال قوامون على النساء بما فرضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانثات حافظات للغيب بما حفظ الله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 Yoma izin yaudzul ladin kafru wa'afru rasul leh tussawabihul arz walayk tumun Allah haditha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 Aku tidak menyentuh wanita, maka kamu tidak menemukan apa yang kamu sembunyikan. Maka kamu tidak menemukan apa yang kamu sembunyikan. Pemandu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 يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان قومس وجوها فنردها على ادبارها او لنعنهم او لنلعنهم كما لعننا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 Tahu Anda, kita bercakap dan terbcessor untuk anda buat kerana petong kere ajuda bagi mereka. Kau lihat bagaimana kita bercakap had mercy dengan Allah.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 وَمَن يَعْلِ عَنِ اللَّهِ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُقْتَلُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ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 Inna al-lazine kafarubi ayatina seofa nuslihihim naraan Kullama nabijat juluduhum baddelnaahum juludaan gairahani yadukul al-azaab Inna Allah kan azizan hakeima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 قبلك يريدون أن يتحكمو إلى الطغوت وقد أمروا أن يكفرو به وقد أمروا أن يكفرو به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Wahai mereka! Jika mereka diberi tahu, mereka akan berubah. Tetapi mereka tidak mau berubah. Tetapi mereka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 ولو أنهم يظلموا أنفسهم جاءوا كفاستو فر الله واستو فر لهم الرسول لوجد الله تواب رحيم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 ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من بياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثيثا وَإِذَا لَأَتَيْنَا هُمْ مِن لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَا هُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا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 قل متع الدنيا قليل والآخرة خير لمن تقوى ولا تظلم فتيلة أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيد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 Kahun hadith. Ma'afabak min hasanat, fmin Allah. Wma'afabak min syyat, fmin nafsiq. Wa arsalna kelin nas rasul, wa kafabil Allah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 Aturidun an tahdu man aadal Allah Waman yudlilillah falan tajidah lahu saviila Wadduu lahu takfurun kema kafaru feta kuonu nesawaa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 الفتنة أركس فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا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 يا ايها الذين امنوا اذا قربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولون لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغنم كثير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 فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرُهُ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْأَرْضِ جَنِينَ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَتَهُ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلَهُ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 فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وِرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ قَائفةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْتَأْتِ قَائفةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ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 فَإِذَا قُمَ أَنَا تُمْ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُودًا وَلَا تَهْلُو فِي بَتِغَوِ الْقَوْمِ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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَاتُمَا أُولَائِي جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 tidak ada yang baik dalam banyak dari mereka kecuali mereka yang diperintahkan kebenaran atau ketahuian atau perbaikan antara orang-orang, dan mereka yang melakukan hal itu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 ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقومون اليتامى بالقسط وما تفعلون من خير فإن الله كان به عليماً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 Walillah maafi السماوات wa maafi al-arud Wa kafa billahi wakila In yashak mudhibikum ayyuhal nasu wa yaiti bi-akariin Wa kana ala thalika qadira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 Aladin yang terubusun bikkum, fa inkan lakkum fathum min Allah. Kaulu, alam nakkum magum. Wa inkan lalikafirin nacibu. Kaulu, alam nistahwiz alaykum wa nannakum min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 سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا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 19. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا 20. وأخذهم الربا وقد نهو عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل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 وَرُسُلٌ قَدْ قَصَصْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلٌ لَمْ نَقْصَصْهُمْ عَلَيْكِ وَكَلَّمَ اللَّهُ سَتْكْلِيمًا رُسُلٌ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَن لَا يَكُونَ لِالنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجْجَةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ